انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَا عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره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 فكذروهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب شاء من أقصى البدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته شيئا ولا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون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 فلم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أَنَّهُمْ إليهم لا يرجعون وَإِنْ كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الْأَرْضُ الميتة أحييناها وأخرجناها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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن ناح ملنا في الفلك المشحون وخلقنا لهم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 بنيت اليوم في شغل فاكهون هو وازواجهم في غلال على الارائك متكئون لو فيها فاكهه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 وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آبي جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أغدلهم بما كانوا يكسبون ولو لشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو لشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 كان خيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخبرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان ان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 من شاء أول مرة وهو بكل سلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فيذا